بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لهم الكسر سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ سوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ريجعم من الظلمات الى النور وان الله بكم لراوف رحيم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 وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 تنادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ما واقاكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدين دن يا لعيب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثال عيس أعجب الكفر فار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 غِيبَتِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُبْرِئَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحميد.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 الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم have greatly Terrians And many of them have faced And بينا بعيسى بن مريم وآتيناه الْإِنْجِيلَ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة وَرَحْمَةً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 تَائِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَجْرِهِمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 إِمَّا نَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ